لا هي تنقلب قلوبهم واسر نجوى الذين ظلموا واسر نجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم اف السحر وأنتم تبصرون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 وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَارِجِينَ ثُمَّ صَدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَجِينَهُمْ وَمَنْ فَأَجِينَهُمْ وَمَنْ نَشَأَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَبْكُدُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِبْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 في السماوات والأرض ومن لَا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 هذا ذكر مماي وذكر من قبل بل أكثرهم لا يعلمون الحق بل لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ابتضاء وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ابتضاء وهم من خشيته مشقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَهُم مِن وَنُهِى فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض من قصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئمَّسَتَهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّنَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْحِصْصَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَبْسُ شَيْءٍ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 وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيداً أَصْنَعَ مَكُونَ بَعْدَ أَنْتُ وَلُمُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاداً إِلَّا كَبِيرَ الْهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون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 أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَثَلَّتَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِيقُوهُ وَأُصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَاهُ كُونِ بَرْدَهُ وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولقى إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلا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 وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَبْصِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ تَقْلَائِبِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ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 وأنتينه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعبادين وإسماعيل وإدريس ودل كفل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوا الذهب مغضبا فظنن ألا نقدر فَظَنَّ فظنن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهدنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحنس فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أم أمةكم أمّت واحدةونو أن ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلىنا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وَحَرَامٌ على قرية أهلكناها وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة منها هذا كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهتم ما وردواها وكلهم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 كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 وَإِنَّ أَجَلِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَجْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي